احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم الى صراط الجحيم وقفوهن انهم مسؤولون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 أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ تلا تردين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له والفوز العظيم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 إن هذا له والبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشغناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون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 وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُضَلِّينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا لا أنه كان من المسبحين، فلو لا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم.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 ام خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِلَافًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أَنَّ ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين